قلب نحرك هل المختجاري جاري عم تطورنا طلنا نسلكتنا بس نجاري كلامي مرتب مصدر من الحواري قانوني ليبقى الأقوى المبدأ نابع من البريري كاعد في الشاحة الجواري بطلنا نتبع وكف عدو هاي لليوم مشتاري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 هل اعمل نفسي لقوا بالي موضوع كل الكيكة مت مرة على بالي اركز على نفسي هل اركز على حالي ام اركز علجاتني ولجاتني هو الغالي ها الكلام لي زيادة مالوداعي الكلام لي زيادة مالوداعي الكلام لي زيادة مالوداعي الدكتة اكرامي الدغم الكربا كاعدة مع الغوالي انت الحلق عجبه الكلم حط براسه فتعلق على الشغل قاعده صفار فبله قد طل عمره ساكت هي التكلم <تصفيق> وظن حارك عين الشاكك نور الشنم حظاً نحارك عين الشاك يكون تغطيها متضر الشارع شارع ضر هي كم قضيها والله هي كل معنيها كل أزائها كل دروسها كل ما فيها كل مش باليد قد ما توصل ضل بعيد بالكرتونه لسه جديد اسلم ثق بيها حديد هل متأكد أي اكيد مش رح يفهم كذ متعيد هل متأكد أي اكيد مش رح يفهم ارجع عيد عيد القصة ميتة في مرة تنسى المبدأ ضر برا راسك عيا لكذ ما توضى كم من عمر كذ كم من نضله تبقى حسب الوضع الحالي وحظي يبدو صاحبك راحت على أيام شباب و برد قدر الريح ضلنا المصور نور بتحرك اكثر جاي بس وقت ما تحت الشادر في شقاع الشمس تحت في هي في